وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا نِّلَفُّنَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ إِذْ كَانَ لَغْلَالٌ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا